بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا ومرحبا بكم ايها الاحبه الكرام ونرجو أن يكون الصوت واضح اليوم لنا كده عشان نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى على طول ولا؟ طيب نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى على طول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل قل أيها النبي مجيبا إياهم لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لعوجاج فيه ولا الحراف وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لاممهم وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يش وبأن ما يشرعه الله لعباده، وبأن وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشريعه لحكمة بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة. إن الله بالناس لراووف الرحيم فلا, يش... فلا يشق فلا عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. طبعا كما موضوع حول القبلة كان فتنة كبيرة، خاصة اليهود يعني حاولوا تأليب هذه الفتنة ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين الصادقين على ذلك.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 قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب فلنوجهنك إلى قبلة ترضيها وتحبها وهي بيت الله الحرام بدل بيت المقدس الآن فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة وأينما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة وإن الذين أُوتُوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومذبر أمرهم لثبوته في كتابهم وليس الله بغافر عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه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 والله لئن جئت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق ما توجهوا إلى قبلتك عنادا لما جئت به وتكبرا عن اتباع الحق وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد أن صرفك الله عنها وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعض لأن كل منهم يكفر الفريق, لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر لأن كل, منهم يف... لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مريت فيه إنك حينئذ من الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على شناعة متابعتهم وإلا فإن الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو تحذير لأمته من بعده فوائد الآيات أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل فضل هذه الأمة وشرفها حيث أثنى عليها الله ووصفها بالوسطية بين سائر الأمم التحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرفته جواز نسخ الأحكام الشرعية في الإسلام زمن نزول الوحي حيث نسخ التوجه إلى بيت المقدس وصار إلى المسجد الحرام الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم ومع ذلك فإن طائفة منهم لا ليكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق الحق من ربك فلا تكونن من الممترين هذا هو الحق من ربك فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل أمة من الأمم جهة يتوجهون إليها حسية كانت أو معنوية ومن ذلك اختلاف الأمم ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه جمعكم ولا مجازتكم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون من أي مكان خرجت وأينما كنت أيها النبي أنت وأتباعك وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام فإن الحق الموحي به إليك من ربك فإنه الحق الموحى به إليك من ربك وما الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجوهكم جهته إن أردتم الصلاة لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم باوهى الحجج فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مادم تكونوا تعلمون كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر ويعلمكم القرآن والسنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم فالجزاء من جنس العمل واشكروا لي نعمتي التي أنعمت بها عليكم ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعة والتسليم لأمري إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم من فوائد الآيات إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة لما فيه من الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ترك الجدال والشتغال بالطاعات ترك الجدال والشتغال بالطاعات والمسارعات إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة وينبغي المؤمن أن يسابق إلى فعلها طالبا للأجر من الله, عظم شأن, ذكر الله عظم شأن ذكر الله جل وعلا حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملأ الأعلى فاذكروني أذكركم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقول أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تدركون حياتهم لأنها حياة خاصة لا سبيل لا لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى. ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا نمتحن ولا نمتح لنكم بأنواع من المصائب. ولا نمتحن بأنواع من المصائب بشيء من الخوف من أعدائكم. وبالجوع لقلة الطعام وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة أو أو مشقة الحصول عليها وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس أو بالشهادة في سبيل الله وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض وبشر أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء وإن إليه عائدون يوم القيامة فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا أولئك, علي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملائكة الأعلى ورحمة تتنزل عليهم واولئك هم المهتدون إلى طريق الحق إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتبر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما، وفي وفي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنه من أمر الجاهليه وقد بين تعالى أن ذلك من مناسك الحج ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا فإن الله شاكر له يقبلها منه ويجازيه عليها وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة وبينوا ما كتموه من الحق والهدى فأولئك أقبل رجوعهم إلى طاعتي وأنا التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يموتوا إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا من أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا يوما واحد ولا يمهلون يوم القيامة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومعبودكم الحق أيها الناس واحد متفرد في ذاته وصفاته لا معبود بحق غيره وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم بعباده حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى من فوائد الآيات الابتناء سنة الله تعالى في عباده وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل مشروعية السعي بين الصفة والمروة لمن حج البيت أو اعتمر من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمال الحق الذي أنزله الله والتلبس على الناس وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل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 وفي تعاقب الليل والنهار وفي السفن التي تجري في مياه البحار حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة وغيرها مما يحتجون إليه وفيما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها فاحيا به الارض بما ينبت فيها من الزرع والكلى وفيما ينشره وفيما نشره فيها من كائنات حية وفي تحويل الرياح من جهة لجهة وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة والبراهين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 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومع تلك الآيات الواضحة فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لمعبوداتهم لأنهم لا يشركون مع الله أحدا ويحبونه في السراء والضراء وأما أولئك فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء أما في الضراء فلا يدعون إلا الله ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب لعلموا أن المتفرد بالقوة جميعا هو الله وأنه شديد العذاب لمن عصاه لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحدا وقال الذين اتبعوا لو أن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وذلك حين يتبرأ الرؤساء متبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم لما يشاهدونهم من أهوال يوم القيامة وشدائده وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الضعفاء والاتبع ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤساء ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا وكما أراه الله العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم, يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات وأحزان وليسوا بخارجين أبدا من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كل مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار مما كان كسبه حلالا وكان طيبا في نفسه غير خبيث ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها إنه لكم عدو واضح العداوة ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وإضلاله إنما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فهو إنما يامركم بما يسوء من الاثام وما يعظم من الذنوب، وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن وبان تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله او رسله من فوائد الآيات المؤمنون بالله حقا هم أعظم الخلق محبة لله لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء ولا يشركون معه أحدا في يوم, في يوم القيامة تنقطع كل الروابط ويبرأ كل خليل من خليله ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله التحذير من كيد الشيطان لتنوع أساليبه وخفائها وقربها من مجتهيات النفس طبعا يا أخوة حياكم الله جميعا يا أخوة ودخلوا مجددا أهلا وسهلا بكم نحن نبدأ كل يوم في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة نبدأ كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الكتاب ناخد إن شاء الله كل يوم ينجز بحيث إن إحنا أسأل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ونختم هذا الكتاب كله في شهر رمضان أنا بحاول طبعا يعني أقرأ حتى قرأة سريعة بحيث إن إحنا يعني ما ناخدش وقت كبير وإن شاء الله سبحانه وتعالى البث هتلاقوه موجود على القناة بعد تقريبا نص ساعة وكده هتلاقيه موجود على القناة وبحاول إن شاء الله أجعل أو أعمل تسجيل صوتي يعني بمنتج الصوت اللي موجود دوت وحنزله على القناة على قناة التليجرام إن شاء الله هننزله على قناة التليجرام وإذا قيل لهم اتبعوا ما زل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبأنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور قالوا معاندين بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من المعتقدات والتقاليد أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا من الهدى والنور ولا يهتدون إلى الحق الذي يرضى الله عنه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه كالراعي الذي كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق وعمي عن إبصاره ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من, الطيبات اللد... كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم ومن شكره تعالى أن تعملوا بطاعته وأن تجتنبوا معصيته إن كنتم حقا تعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باه ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير ذكاء شرعي، والدم، المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله، وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته، فإذا اضطر الإنسان وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا متجاوز لحد الضرورة فلا إثم عليه ولا عقوبة إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يفعل اليهود والنصارى ويشترون بكتمانهم لها عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون بل بما يسوءهم ولا يطهرهم ولا يثني عليهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق واستبدلوا عذاب الله بمغفرته فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيشقاقين بعيد. ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق وهذا يقتضي أن تبين ولا تك وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة ومنازعة بعيدة للحق من فوائد الآيات أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل ومتابعة من سبقهم في ضلالهم وتقليدهم بغير وعي عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر يجعله مثل من فقد هذه النعم من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله والهدى الذي جاءت به رسوله تعالى من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن جعل المحرمات قليلة محدودة وأما المباحات فكثيرة غير محدودة ليس البر تولوا والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال, وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس الخير المرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك ولكن الخير كل الخير ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا وآمن بيوم القيامة وبجميع الملائكة وبجميع الكتب المنزلة وبجميع الأنبياء دون تفريق وأنفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته ومن فقد أباه دون سن البلوغ وذوي الحاجة والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه والذين تعرض, والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس وصرف المال في تحرير الرقاب من الرق والأسر وإقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله ودفع الزكاة الواجبة والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا والذين يصبرون على الفقر والشدة وعلى المرض وفي وقت شدة القتال فلا يفرون أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم وَأُولَئِكَ هم المتقون الذين امتثلوا ما أمر الله به وجتنبوا ما نهاهم الله عنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم في شان الذين يق... فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وع ففرض في وعدوان معاقبة القاتل بمثل جنايته فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى فإن عف المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابلة الديه فإن عف المقتول قبل موته أو ولي المقتول مقابل الديه وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه فعلى من عفى اتباع القاتل فعلى من عفا اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن والأذى وعلى القاتل أداء الدية بإحسان من غير بماطلة وتسويف وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة بهذه الأمة فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم من الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم بحق ذمائكم ودفع الاعتداء بينكم يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين ولذوي, أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حده الشرع وهو ألا يزيد عن ثلث المال وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى وقد كان هذا حكم وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث فلما نزلت آيات المواريث بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث يعني الآية منسوخة بآيات المواريث هي وردت في سورة النساء وطبعا يعني كما ذكرنا قبل ذلك إذا حضر هذاكون الموت إن ترك خيرا أي ترك مالا هنا خيرا بمعنى مال كما في قول سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد لحب المال وقول شعيب عليه السلام إني أراكم بخير يعني عندكم خير عندكم مال كثير يعني فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي إن الله سميع لأقوال عبيده عليم بأفعالهم لا يفوته شيء من أحوالهم من فوائد الآيات البر الذي يحبه الله يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عنده تعالى من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع التعدي والظلم تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النفس وما دونها. عظم شأن الوصية ولا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به وإثم من غير في وإثم من غير في وصية الميت وبدل ما فيها وإثم من غير في وصية الميت وإثم من غير في وصية الميت وبدل ما فيها. فمن خاف من الموصي جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا في الوصية فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه وأصلح بين المختلفين وأصلح بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه بل هو مأجور على إصلاحه ان الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم يَا ايها الذين آمَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصيام كما كُتِبَ على الذين مِنْ قبلكم لَعَلَّكُمْ تتقون يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا بالله واتبعوا رسوله فرض عَلَيْكُمُ الصيام مِنْ رَبِّكُمْ كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون الله بان تجعلوا بينكم وبين عذابه وقايه بالاعمال الصالحه واعظمها الصيام اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون الصيام المفروض عليكم ان تصوموا الصيام المفروض عليكم أن تصوموا اياما قليله من السنه فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم او مسافرا فله ان يفطر ثم عليه ان يقضي بقدر ما افطر من من الايام ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية أ وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا وهذا وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه فمن زاد على إطعام مسكين واحد أو أطعم مع الصيام فهو خير الله وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية. إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل وكان هذا الحكم أول ما شرع وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم أوجب الله الصيام بعد ذلك وفرضه على كل بالغ عاقل. يعني الآية دي منسوخة بالآية اللي بعدها لي شهر رمضان. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم, العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنزله الله هداية للناس فيه الدلائل الواضحات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبا ومن كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر للعسر ولتكمنوا عدة, عدة صوم الشهر كله ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه وأعانكم على إكماله ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم وإذا سألك, عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم عالم بأحوالهم سامع لدعائهم فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية من فوائد الآيات فضل الله شهر الصومي فضل الله شهر رمضان بجعله شهر الصوم وبإنزال القرآن فيه فهو شهر القرآن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التسير ورفع الحرج فما جعل الله علينا في الدين من حرج قرب قرب الله تعالى من عباده وإحاطته بهم وعلمه التام بأحوالهم ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم سبحانه وتعالى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 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون قد كان في أور الأمني يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون، فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم، فهن ستر واعفاف لكم وأنتم ستر واعفاف لهن، لا يستغني بعضكم عن بعض. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم فالآن جامعهن واطلبوا ما قدر الله لكم من ذرية وكونوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس ولا تجامع النساء وأنتم معتكفون في المساجد، لأن ذلك يبطل. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال. تلك الأحكام المذكورة، تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام فلا تقربوها أبدا. فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام. وبه وبمثل هذا البيان الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا يأخذ بعضكم مال بعض بوجه غير مشروع. ولا يأخذ بعضكم مال بعض بوجه غير مشروع كسرقة، كسرق، كسرقة والغصب والغش. ولا تخاصم بها إلى الحكام لتأخذ طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية. وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك. فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قبحا وأعظم عقوبة. يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغيير أحوالها قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عبادتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الأ... كتحديد آجال الديات والديون وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجهلية ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطل ومجيئكم للبيوت من أبوابها سر لكم ومجيئكم للبيوت من أبوابها سر لكم وأبعد عن المشقة لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتل ونحو ذلك إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده, في إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم من فائد الآيات بشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد العبادة، ولهذا ينهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف ومنه مباشرة المرأة النهي عن أكل, أكل أموال الناس بالباطل وتحريم كل الوسائل والأسليب التي تقود لذلك ومنها الرشوة تحريم الاعتداء والنهي عنه لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان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 والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل ولا تبدأهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأكم بالقتال فيه فإن بدأوكم بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين فإن ينته فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا، فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم، فانتهوا عنهم. إن الله فور لمن تاب، فلا يؤخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم، لا يعجلهم بالعقوبة. وقواتهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله. فإن انتهوا، فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر ويكون الدين الظاهر دين الله فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله ويكون, ويكون الدين الظاهر دين الله فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة سنة سبع الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة سبع هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة ست والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله ولا تتجاوزوا حد المماثلة إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم وعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأيد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله أو بأن تلقوا أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم وأحسنوا في عبادتكم وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي وما حله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 فإذا منعتم من اتمامها بمرض أو بعدو أو نحو ذلك فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبري أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه فإن كان ممنوعا من الحرم فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح أو فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق فمن كان منكم مريضا أو به أذم من شعر رأسه كقمل ونحوه فحلق قرأسهم بسبب ذلك فلا حرج عليه وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو بذبح شات توزع على فقراء الحرم فإن كان فإن كنتم غير خائفين فمن استمتع فإن كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه من عامه إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما تيسر له من شات او يشترك في سبعه أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقرة فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام من أيام المناسك بدلا منه وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى أهله وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى أهله ليكون مجموع الأيام عشرة كاملة ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي أو أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره من فوائد الآيات مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن منع عن الحرم لا يا ريت الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خيري علمه الله وتزودون فإن خير الزاد التخوا والتخون يا أهل الألباب وقت الحج أشهر معلومات وقت الحج أشهر معلومات تبدأ بشهر شوال وتنتهي بعشر ذي الحجة فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به حرم عليه الجماع ومقدماته ويتأكد في حقه حرمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة وما تفعل من خير يعلمه الله فيجازيكم به واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى فخافوني بامتثال أوامري وجتناب نواهي، فخافوني بامثال أوامري وجتناب نواهي يا ذي العقول السليمة، فخافوني بامتثال أوامري وجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدرفة ليلة العاشر من ذي الحجه فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بمزدرفة واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه ومناسك حج بيته فقد كنتم من قبل ذلك من الغافرين عن شريعته فإذا قضيتم منا ثم أفيضوا من حيث أفاضوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم دفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام لا كما يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم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 أو أشد ذكرا لله من ذكر آبائكم لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى والناس مختلفون فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد وليس لهم نصيب مما أعده الله لعباده المؤمنين في الآخرة لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك الداعون بخير الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا والله سريع الحساب للأعمال من فوائد الآيات يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة ولذلك ذكر الله أن خير الزاد هو التقوى مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج اختلاف مقاصد الناس فمنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة وهذا هو الموفق جعل الله وياكم من الموفقين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فمن تعجل وخرج من منا بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك ولا إثم عليه لأن الله خفف عنه ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه وقد جاء بالأكمل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء بما كان أمر كل ذلك كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه وأيقنوا أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون فيجازيكم على أعمالكم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أدد الخصام ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا فتره حسن المنطق حتى لتظن صدقه ونصحه وإنما قصده حفظ نفسه وماله ويشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي ويتلف الزرع ويقتل المواشي والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا المهد المهاد وإذا قيل لذلك المفسد على سبيل النصح اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه منعته الأنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق وتمادى في الإثم فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم ولبئس المستقر والمقام لأهلها ومن الناس من يشري نفسه باتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس مؤمن يبيع نفسه فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله وطالبا لمرضاته والله واسع الرحمة والله واسع الرحمة بعباده رؤوف بهم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في السلم جميع ادخلوا في الإسلام جميعه ولا تتركوا منه شيئا كما يفعل أهل الكتابة كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، ولا تتبع كما كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض والكفر ببعضه، ولا تتبع مسالك الشيطان، لأنه لكم عدو واضح العداوة مظهرها. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لبس فيها فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره حكيم في تدبيره وتشريعه فخافوه وعظموه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه في ظلل من السحاب للقضاء بينهم وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب وعندئذ يقضى أمر الله فيهم ويفرغ, ويفرغ منه وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم من فوائد الآيات التقوى حقيقة تكون بكثرة الأعمال فقط وإنما بما التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقط وإنما وإنما بمتابعة هذه الشريعة والالتزام بها الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم بل بحقيقة أفعالهم الدال على ما اخفته صدورهم الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين التي تلازمهم والله تعالى لا يحب الفساد وأهله لا يكون المرء مسلما حقيقة لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله ويقبله ظاهرا وباطنا سَلْ بني إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَتِنَا بَيِّنَةً وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بعد مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اسْأَلْ أَيُّهَا النَّبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سُؤَالَ تَوْبِيخٍ لَهُمْ كَمْ مِنْ آيَةٍ وَاضِحَةٍ على عَلَى صِدْقِ الرُّسُلِ فَكَذَّبْتُمُوهَا وَأَعْرَضْتُمْ عنها. ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب حسن للذين كفروا بالله الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة ويستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة حيث ينزلهم الله في جنات عدن والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عد ولا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 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى على دين أبيهم آدم حتى أضلتهم الشياطين فاختلفوا بين مؤمن وكافر فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعده, بما أعده الله لهم من رحمته ومذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه وأنزل مع رسله الكتب مجتملة على الحق الذي لا شك فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف في الكتاب إلا الذي وما اختلف في الكتاب الذي أنزله الله وهو التورا إلا الذين أعطوا علمه من اليهود بعدما جاءتهم حجد الله أنه حق من عنده لا يسعهم الاختلاف فيه ظلما منهم فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم اللعوجاج وهو طريق الإيمان ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله انا ان نصر الله قريب أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصيبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضين من قبلكم حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله فيقول الرسول فيقول الرسول والمؤمنون مع متى يأتي نصر الله ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألك أصحابك أيها النبي ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها قل مجيبا إياهم ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة وللمحتاجين من اليتامى والمعدمين الذين ليس لهم مال وللمسافر الذي قطع به السفر عن أهله ووطنه وما تفعل أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم عليه من فوائد الآيات ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للذوال ويحيلها بلاء على صاحبها الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك به أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها فيكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس ومعرفة وجه الصواب بيد الله ويطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له الابتناء سنة الله تعالى في أوليائه فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه من أعظم ما يعين على الصبر عند الهزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِسْأَلْ أَيُّهَا النَّبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ سُؤَالَ تَوْبِيخٍ اهو احنا قرأنا وادبناش كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكره تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون فرض عليكم أيها المؤمنون القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبعها لما فيه من بذل المال والنفس ولعلكم تكرهون شيئا وهو في الواقع خير ونفع لكم القتال في سبيل الله فمع عظم, ثوابه فيه النصر على الع... فمع عظم ثوابه فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله ولعلكم تحبون شيئا وهو شر ووبال عليكم كالتخلف عن الجهاد فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء والله يعلم علما تاما خير الأمور وشرها، وأنتم لا تعلمون ذلك فاستجيبوا لأمره ففيه الخير لكم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 والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يسألك الناس أيها النبي عن حكم القتال في الأشهر الحرم. يسألك الناس النبي عن حكم في الأشهر الحرم. ذي القعدة وذي الحج والمحرم ورجب. قل مجيبا إياهم القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر. كما أنما ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك. ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام والشرك الذي هم فيه أعظم من القتل ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم الحق, أل... حتى عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا ومن يرجع منكم عن دينه ويموت وهو على الكفر بالله فقد بطل عمله الصالح ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين تركوا أوطالهم وهاجرين إلى الله ورسوله وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألوك ماذا ينفقون قول العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لاعلكم تتفكرون يسألك أصحابك أيها النبي عن الخمر وهي كل ما غطى العقل وأذهبه يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها ويسألونك عن حكم القمار وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عمض من الطرفين المشتركين وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة قل مجيبا إياهم فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة من ذهاب العقل والمال والوقوع في العداوة والبغضاء وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما وما كان ضره أكثر من نفعه فإن العاقل يجد وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع التبرع عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع قل مجيبا إياهم أنفق من أموالكم الذي يزيد عن حاجاتكم. وقد كان هذا أول الأمر ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون من فوائد الآيات الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه ويحب ما يضره وعلى المرء أن يسأل الله الهداية والرشاد اللهم إذا نسألك الهداية والرشاد جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى لا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله حتى يخرجوكم من دينهم لا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم إن استطاعوا والله موهن كيد الكافرين الإيمان بالله تعالى والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته حرمت الشريعة كل ما فيه ضر حرمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع مراعاة لمصلحة العبادة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بالولاية على اليتامى كيف يتصرفون في التعامل معهم كيف يتصرفون في التعامل معهم وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمسكنة قل مجيبا إياهم تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم عند الله وأعظم أجره وهو خير لهم في أموالهم لما فيه من حفظ أموالهم عليهم وأن تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك فلا حرج في ذلك فهم إخوانكم في الدين والإخوة يعين بعضهم بعض ويقوم بعضهم على شؤون بعض والله يعلم من يريد الافساد من والله يعلم من يريد الافساد من الأولياء بمشاركة يتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح ولو شاء الله ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم ولكنه عز وجل يسر لكم سبيل التعامل معهم لأن شريعته مبنية على اليسر إن الله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 ولا تتزوج أيها المؤمنون المشركات بالله حتى يؤمن بالله وحده ويدخل في دين الإسلام وإن مرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من, خير من امرأة حرة تعبد الأوثان ولو أعجبتكم بجمالها ومالها ولا تزوج المسلمات رجال المشركين ولا عبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حر مشرك ولو أعجبكم أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها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 كل مجيبا إياهم الحيض أذى للرجل والمرأة افتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن عن الوجه الذي أباح لكم طاهرات, طاهرات في قبولهن إن الله يحب المكثرين من التوبة إن الله يحب المكثلين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخبث. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وأقدموا لآفوسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد الأرض التي تخرج الثمار فاتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القبل وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذرية الصالحة واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه ومنها ما شرع لكم في شأن النساء واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة واقفون بين يديه ومجازيكم على أعمالكم وبشر أيها النبي المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الحرف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس بل إذا حلفتم على ترك البر ففعلوا البر وكفروا عن أيمانكم والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها من فوائد الآيات تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح لأن الله تعالى خاطب الأولياء لما نهى عن تزويج المشركين حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأخذار والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الأخيرة، فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الأخيرة، فيقدم لنفسه، فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يحاسبكم الله بسبب الايمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد كقول احدكم لا والله باو كقول أحدكم لا والله وبلا والله فلا كفره عليكم ولا عقوبه في ذلك ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة يعني الـ الـ الأيمان اللي بتجري على يعني ألسنة الناس لكن لا والله, والله لن تواكل والله لا تتفضل هذه لا يحاسب الله بها لأنها ليست مقصودة يعني واحد بس بيعرف كده وخلاص ولكن ما عن قطم الأيمان كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من حرفهم وهو ما يعرف, وهو ما يعرف بالإلاء فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة أربعة أشهر فما دون فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل بينه ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرج من هذا اليمين بيلون بمعنى يحلفون الإذاء بمعنى الحلفية وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق عليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان أرادوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي مثل الذي عليهن بالمعروف و وَاللَّهُ عَزِيزٌ درجه و يَنْتَظِرْنَ عزيز حكيم و ينتظرن بانفسهن ثلاث حيض ثلاث حيض والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة انقصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق. وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعرف عليه الناس وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الم... وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعرف عليه الناس وللرجال درجة أعلى على وللرجال درجة أعلى عليهن من القوامة وأمر الطلاق والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في شرعه وتدبيره الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتوهن شيئا إلا أن يخافا ان لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الطلق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئا إلا أن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائهما بما عليهم من الحقوق بهما غيرهما على على فليعرض امرهما على من له بهما صلة, صله قرابه او غيرها فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما فلا حرج عليهما أن تخلع المرأة نفسها ببال تدفعه لزوجها مقابل فراقها مقابل فراقها تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام فلا فلا تتجاوزوها ومن يتجاوز حدود الله بين الحلال والحرام فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك وتعريضها لغضب الله وعقابه فان طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ظن ان, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فان طلقها زوجها طلقه ثالثه لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل ويجامعها في هذا النكاح فإن طلقها الزوج الثاني أو توفى عنها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجع بعقد ومهر جديدين إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية وتلك الأحكام الشرعية يبينها وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم هم الذين ينتفعون بها من فوائد الآيات يبين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام فلا يتجاوزونها عظم شأن الله عظم عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة وألغ التلاعب بكثرة الطلاق والرجع فجعل لها حدا بطلقتين رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت علىها المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فأمسكوهن بمعروف أَوْ سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظوكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم نساءكم فقارب انتهاء عدتهن فلكم أن تراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما يفعل ولا تراجعهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعل في الجهلية ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة ولا تجعل آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها واذكروا نعم الله عليكم ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسنة يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا وخافوا الله بامتثال أوامره وجتناب نوهيه واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء وسيجازيكم بأعمالكم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات, طلقات, طلقات وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعهن أيها الأولياء حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضينا مع أزواجهن عليه ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يذكر يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم بالآخر ذلكم أكثر نماء الخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأذناس والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى الموليد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 فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاع